وتحسبهم أيقاظا وَهُمْ رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لم اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 وليتبطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثمنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 ظاهرا ولا تستخف فيهم منهم أحدا ولا تقول أن لشيء إني فعلوا ذلك غدا إلا أيشاء الله. وَقُل رَّبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَمْثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا له غَيِّبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمَعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَدًا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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاطف بهم سرادقها وإي يستغيث يغاث بما إنك المهلي يشمل المجوء بأس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل اُولَئِكَ كَانُوا فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي تحتهم تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يحلون فيها من مِنْ من مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا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 امیره إلا احصاها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 124. <السؤال> وأنما <زيق> <fits Beh> <reiterate> يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا 125. أفحسب الذين كفروا أن عِبَادِي مِنْ عبادي من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 لا يشرك بعبادة ربه أحد.